بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد لازال الحديث فيما يتعلق تعليق شرح على رمعة الاعتقال هذه لسبيل الرشاد لموفق الدين بمحمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن القدام المقدس رحمه الله تعالى وقد ذكر المصنف جملة من الصفات متعلقة بربي جل وعلا بعد أن بيّن القاعدة العامة التي في ظاهرها أنها موافقة السلف حيث نثبات على ما سبق تقريره ثم سرد جملة من, من الصفات وكان الحديث في الجلسة الماضية عن الكلام سبعة الكلام متعلقة بربي جل وعلا وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأفصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى آخر كلامه رحم الله تعالى وهذا ما يعنون له كما هو موجود في بعض النسخ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ففيه إثبات الرؤية للرب جل وعلا وأنه خاص بالمؤمنين وذلك في الجنة وأما في العرصات فهو شامل للمؤمنين والمنافقين كما يأتي بيانهم إذن المبحث الذي معنا هو ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يعني في من دال الآخرة فأما رؤية الله تعالى في الدنيا فهي مستحيلة ولذلك يقيد أهل العلم من تكلم في هذا المقام لأن الرؤية خاصة بيوم القيامة على خلاف بينهم هل الكفار يرون ربهم في عرصات كذلك المنافقون منها رؤية خاصة بالمؤمنين فأما رؤية الله تعالى في الدنيا فهي مستحيلة لقوله جل وعلا لموسى عليه السلام وقد طلب رؤية الله تعالى لن تراني قال ربي أرني أنظر إليك قال له جل وعلا لن تراني أي في الدنيا أي في الدنيا لأنه ورد في النصوص القطعية ذات الدلال القطعية لكتاب والسنة أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في الجنة وكذلك في العرصات حينئذ يحمل قوله جل وعلا خطابا لموسى عليه السلام لن تراني ليس مطلقا كما ظنه من ظنه من أهل التحريف لأنه لن تراني مطلقا لا في الدنيا ولا في الأخطاء وستدل بعضهم على نفي الرؤية بهذه الآية وهذه الآية عند التأمل عندما هي دليل عليه لأن موسى عليه السلام وهو تليم الرب جل وعلا تليم الرحمن لا يظن به أنه يسأل ربه ما لا يجوز له البت فلو كانت الرؤية ممتنعة في الدنيا وفي الآخرة لما جاز لموسى عليه السلام هو كريم الرحمن الذي يوحى إليه وهو رسوله وهو من أولي العزم من الرسل أن يسعى المال يجوز له شرعا فلما سأل ما يجوز له ظن موسى عليه السلام أن الرؤية كما هي في الآخرة كذلك ممكنة في. في الدنيا يعني قاس الدنيا على على الآخرة ولضعف البشر في الدنيا حيث لا تكون عندهم تلك القدرة التي يتمكنون من رؤية الخالق جل وعلا قال له سبحانه لن تراني والعل لضعف البشر بخلاف الآخرة فإنما يكون الشأن بخلاف ذلك قد يكون الله عز وجل يخلق في الخلق قدرة يتمكنون بها من سعاب الموقف من النظر الى خالق الجنه وعلى اذا في الدنيا الرؤيا مستحيله لقوله تعالى لن تراني لموسى عليه السلام حينئذ كل من ادعاه من اهل التصوف والخرافة بانه راى ربه هذا يعتبر من من الخرافات ولا ولا ثم دليل يدل على ما قد يذهبون اليه اذا هذا ما يتعلق به بالدنيا فرؤية الله تعالى مستحيلة وأما رؤية الله تعالى في الآخرة فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف مسألة ليس فيها خلاف بين أهل العلم بل عد بعض السلف من أنكر الرؤية عده كافرا مرتدا كما يأتي بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك كلام الخزيمة رحمه الله تعالى فالرؤية ثابتة وهي رؤية حقيقية عيانا بالأرصار عياناً كما جاء في الحديث بكسر عين من, من قولك عينت الشيئة عيانا إذا رأيته بعينيك أي ترونه رؤية محققة لا خفاء فيها هكذا عبر السلف أن الله عز وجل في الآخرة يرى رؤية حقيقية عيانا بالأفصار يعني بأعينهم وثم معاينة وثم هذه الرؤية تكون بالبصر التي أو الذي هو محل لإنبثاقه من من العين فأما الكتاب فأورد المصنف هنا آيتين الأولى قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الآية أجمع السلف على أن المراد بها الرؤية في دار الآخر وجوه يومئذ ناظرة وجوه أي وجوه المؤمنين وجوه المؤمنين وهذا معلوم من من السنة وفيما يأتي من نص القرآن فالذي يكون التنوين هنا عوضا عن المضاف إليه يعني وجوه المؤمنين يومئذ التنوين هنا كذلك عن مضاف إليه أي يومئذ والمراد به اليوم الآخر أي وجوه المؤمنين في اليوم الآخر ناظرة بالضاد أي حسنة من النظارة من, من النظار بالضاد إلى بالضاد وهي الحسن والبهاء ومنه نظرة النعيم ومنه نظرة النعيم يدل على ذلك قوله تعالى فلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إذن أجوه يومئذ ناظر أي حسنة بهية وهذا إنما يكون لكونهم يرون الله عز وجل تزداد حينئذ بهاء وحسنا أي حسنا في وجوههم وسرورا فيه في قلوبهم وروا ابن مردويه بسند بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال من الحسن والبهاء وجوه يومئذ ناظرة من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة قال في وجه الله حينئذ دل ذلك على أن الرؤية هنا ثابتة على حقيقتها فقوله إلى ربها بالضاء من النظر وهنا عدي النظر بإله وهذه تفيد الغاية تفيد الغاية حينئذ لما عد النظر هنا بإله المفيد الحرف هذا للغاية دل على أن النظر هنا بالبصر لأنه لو كان من التأمل والتفكر لما عدي به بإله وهو نظر صادر من الوجوه وهذا إنما يكون بالعين يكون بالعين بخلاف النظر الصادر من القلوب فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل لقوله إلى ربها إلى ربها ناظرة جار مجرور متعلق لقوله ناظرة او متقدم عليه يعني على متعلقه فإنذن ناظرة إلى ربها والنظر المراد به هنا النظر بالبصر وليس المراد به نظر بالبصيرة والتفكر والتأمل لأنه ينتفي في لسان العرب أن يتعدى النظر الذي يكون مرادا به التأمل والتدبر والتفكر لتعدى به بإلس ولما عدي بإلس علمنا أن المراد به النظر بالبصر فتفيد الآية كريمة يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هنا أضاف النظر إلى الوجوه لأنها محل العين, محل العين فتفيد الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها فتزداد حينئذ حسنا إلى حسنها, إلى حسنها فدلت الآية على أن الله تعالى يرى عيانا بالأبصال يوم القيامة أولا كونه عيانا لقوله وجوه والوجوه محل للعين ثم قال إلى ربها ناظرة فالوجوه تنظر إلى ربها ومحل النظر هو هو العين ولذلك جاء في النص عيانا وكونه في يوم القيامة لا في الدنيا لقول وجوه يومئذ يعني يوم القيامة يوم يوم القيامة فالتنوين هنا حوض عن, عن المضاف إليه المحذوف إذن دلت الآية على أن الله تعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة ودلت أيضا على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين لقوله وجوه أي وجوه المؤمنين حينئذ الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة وأما المنافقون فيرونهم في العرصات وليس لهم حظ في, في الجنة وأما المؤمنون حينئذ إذا دخلوا الجنة خلصت الجنة لهم ويرون ربهم حينئذ تكون الرؤية في الجنة خاصة بالمؤمنين لأن الجنة محل للمؤمنين دون دون غيره وأما في العرصات وتم خلاف هل الكفار يرون ربهم أم لا الظاهر أنه لا لعموم النصوص الواردة في ذلك كما في الآية التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبوا والآية فيها عموم فيها, فيها عموم وأما المنافقون فقد ورد نفس أنهم يرون ربهم لكن في في العرصة إذن دلت الآية على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين دون غيرهم ودلت أيضا هذه الآية على أن هذه الرؤية إنما تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا لما ذكرناه ولم يثبت أن أحدا رأاه سبحانه في الدنيا قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام قال ربي ألني أنظر إليك قال لن تراني أي في الدنيا وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم لن تروا ربكم يعني في الدنيا بدليل ماذا حتى تموتوا اذا قبل الموت هو في الدنيا وبعد الموت هو داخل في شان الاخره وهذا الحكم مغي يعني بحتا فما بعد حتى مخالف لما لما قبلها حينئذ اثبت الرؤية بعد الممات لأن قوله انكم لن تروا ربكم هذا نفي للرؤيه في الدنيا لانه قابله بالموت حتى تموت حينئذ ترون ربكم ففيه نفي للرؤية في الدنيا وفيه إثبات للرؤية في, في الآخرة هذا واضح بيين. واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا أم لا تم خلاف عند المتاخرين فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه وحكاه عثمان بن سعيد الدالمي بإجماع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وهذا هو الصحيح أنه لم يرهم وحكاه الدارم بإجماع الصحابة فقد جاء في حديث أبي ذر لصحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هرأى ربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه يعني النور حجبني فكان مانعا بين أن أرى ربي نور أن أراه أي حالة بيني وبينه يعني بين رؤيته الأنوار وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذبه من حدثك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا لا نبي ولا غيره لا نبي ولا غير نبي وهذا يوافق ما حكاه الدارمي من من الاجماع اجماع الصحابه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا لم يرى ربه في الدنيا اذا ما يحكيه المتاخرون من الخلاف نقول هذا خلاف خلاف حادث وإذا نقل الإجماع عن الصحابة ونقل قول بذر وهو نص في المسألة هل رأيت ربك قال نور أن أرى أن هذا استبعاد يعني لا يرى هينئذ حجبت الأنوار بينه وبين ربه وكذلك ما حكاه ابن تيم رحمه الله تعالى من اتفاق أهل السنة وابن تيم رحمه الله تعالى يعتبر حجة فيما يحكيه في مقام العقائد من الإجماعات عن أهل السنة دل ذلك على أن الخلاف المتأخر الموجود عند المتأخرين خلاف حادث وإنما المسألة محله محله إجماع إذن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ نقول بإجماع الصحابة لا لعموم قوله لن تراني لأن الخطاب لموسى عليه السلام ولغيره لأن مقام العقيدة ليس خاصا بنبي دون غيره من من الأنبياء فكما أن موسى لن يرى ربه في الدنيا مع كونه من أولي العزم من الرسل كذلك غيره من, من الأنبياء فمن دون الأنبياء من باب أولى وأحرى حينئذ قرافات الصوفية التي يذكرونها في كتبهم فراجمهم من أن ذاك قد رأى ربه من آخره فإنما رأوا الشياطين ولم يروا ربهم وإثبات الرؤية عند أهل السنة والجماعة إنما هو نظر بالبصر حقيقة إنما هو نظر به بالبصر حقيقة بصر الذي هو محل العين عين محل لإصدار البصر ولا يلزم منه الإدراك كذلك لأن الإدراك هو الإحاطة فهو ينظل إلى وجه ربه جل وعلا ولا يلزم من ذلك أنه يحيط يعني يرى ذات الرب جل وعلا كلها لقول تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار إذن لا يلزم من إثبات الرؤية وهي رويةثابة بالبصر حقيقةة لا يلزم من ذلك الإدراك لقول تعالى لا تدركه الأصار والية أخص من الدراك لا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك لا ييلزم من إثبات الرية إثبات الإذراك لماذا لأن الرية أخص وهنا قد نفي ماذا لا تدركه الأفصار يعني لا تحيط به الأفصار لعظمة, جل وعلا لعظمة الرب جل وعلا إذن الرؤية خص من من الادراك فالمعنى لا تحيط به إذا رأته لعجزها عن إدراك كنهه ففي الآية إثبات, الآية إثبات الرؤية يعني لا تدركه الأفصار نفي للإدراك لا نفي للرؤية لما نفى الإدراك أثبت الرؤية وهذه النص حجة على المخالفين الذين تندوا إليها في نفي الرؤية قل هي عليكم لا, لا لكم لأنه نفى الأعم ولا يلزم منه نفي الأخص كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك لقوله تعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما مع كون المرى يعلم ربه بقلبه يعلم أن له ذاتا لا تشبه الذوات ويعلم أن له صفة العلم أن له صفة الحلم صفة الكرم إلى آخر من الصفات لكن لا يلذم من هذا العلم الإحاط بالرب جدا وعلا من كل, كل وجهه ولذلك قال ولا يحيطون به علما فعلمنا بربنا بقلوبنا ولكن لا ندرك كيفية ذاته ولا حقيقة ذاته ولا كيفية صفاته وفي القيامة نراه بأفصالنا ولكن لا تدركه الأفصال لا تدركه الأفصال حينئذ الإدراك هذا يحاط والنظر هذا أخص من الرؤية أخص من من الإدراك وقول تعالى على الأرائك ينظرون فذلك آية تثبت صفة الرؤية والأرائك جمع أليك وهي السرور تحت حجال أو السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية كما يقول ابن عثمين رحمه الله تعالى ينظرون على الأرائك ينظرون إلى أي شيء إلى وجه الله عز وجه وإن كان هنا المتعلق محذوف ليدل على العموم يعني ينظرون إلى كل شيء يتنعمون به ولكن أعظم وأنعم ما يتنعمون به هو النظر إلى وجه الرب جل وعلا إذن ينظرون إلى وجه الله وإن كان عاما لكل ما يتنعمون بالنظر اليه لكن اعظمهم وانعمه النظر الى وجه الرب جل وعلا وقال تعالى في الايه التي ذكرها المصنف وهي الثانية الثانيه كلا انهم عن ربهم يومئذ يومئذ يعني يوم القيامه يوم القيامه يشمل ماذا يشمل العرصات وما بعدها العرصات من دخول الجنه والحور عينئذ يومئذ لما محجوبون هذه الايه مقابلة للآية السابقة على الأرائك ينظرون فذكر عن هؤلاء أنهم ينظرون إلى ربهم وهم على سرورهم وفرشهم وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته جل وعلا إذن ثم فريقان متقابلان الأضرار على الأرائك ينظرون الفجار فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حينئذ تقابل أولئك أثبت لهم الرؤية وهؤلاء حجب عنهم الرؤية وقد استدل العلماء بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل لأنه لما نفاها عن فئة وهم الفجار دل بالمفهوم المخالفة أن الرؤية ثابتة, للمؤمنين. الرؤية ثابتة للمؤمنين استدل العلماء بهذه الآية على إثبات رؤية الله حيث قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه كما قال المصنفون رحمه الله تعالى فلما حجب أولئك في حال السخطي أولئك عن الفجار حجبهم أي منعهم من الرؤية في حال السخطي عن الغضب دل ذلك الحجب حجب الفجار في حال غضب دل ذلك على أن المؤمنين وهم مقابلون للفجار يرونه جل وعلا في حال الغضب وإلا لو كان المؤمنون لا يرونه كما هو الشأن في الفجار ما الفرق بينهما لماذا قال على العرائك ينظرون ثم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم وهذا فرق بين الحكمين ففرق بينهما فلو لم يكن بينهما فرق من حيث أن الأمرار يرون وأن الفجار محجوبون لما كان لهذا التخصيص فرق ولذلك قال وإلا يعني لو كان المؤمنون كذلك لا يرون ربهم لم يكن بينهما فرق فلو كان المؤمنون لا يرونه لكانوا محجوبين أيضا عن ربه ولماذا خاص الفجار إذا انتاز التخصيص ليس له شيء من الواقع وليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك لأن الحكم إذا رتب على وصف حينئذ دل على أنه علة لذلك الحكم فجار هذا وصف وقال هناك لأنهم أي الفجار عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل ذلك على أن المؤمنين ليسوا لمحجوبين وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة هذا نص واضح وجاء تفسيره في سنة نبوية للذين أحسنوا الحسنة حسن هذا مبتدى مؤخر وللذين هذا خبر مقدم وأحسنوا هذا جملة الصلة أحسنوا في ماذا؟ في أعمالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وتروقهم وزيادة هذا عطف على الحسنة الحسنة التي هي الجنة كما جاء تفسيرها في النص الحسنة وزيادة على الجنة للذين أحسنوا للذين أحسن فالحسنة هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ولما عطفت زيادة على الحسنة دل على أنها جزاء آخر لأن الواو تقتضي تغاير مغايرة فلو كانت الزيادة هي الجنة لو كانت الزيادة هي الجنة هي الحسنة لطار من عطف الشيء على رديفه وهذا لا وجود له لا وجود له في القرآن وإن في فيه لسان العرب وهذا ذكر ابن تيم رحمه وتعالى في أوائل كتاب الإيمان الكبير أنه يمتنع فألفى قولها كذبا ومينة فألفى قولها يعني وجد قولها كذبا ومينة مين هو الكذب والكذب هو المين هذا جاء في لسان العرب ويعتبروا حشوا يعتبروا حشوا اين ايدن الكذب هو المين والمين هو الكذب هذه الواو يقال فيها انها عاطفه الشيء على مرادفه على مرادفه هل هذا له وجود في القرآن والسنه الجواب لا لانه من قبيل الحشو ولا شك ان القران من اعلى خاص القران من اعلى درجات البلاغه والفصاحه ان يد لا يحمل على شيء من من ذلك هنا الحسن زياده لو كانت الزيادة هي الجنة لصار من قبيل قولنا كذبا ومينا وهذا ممتنع فلا يصح فدل ذلك على أن الحسنة أو الزيادة لما عطف على الحسنة دل على أنها جزاء آخر ليست هي الجنة بل هي شيء آخر زائد على الجنة ووراء الجنة وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم إذن الزيادة جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام معاقب لهذه الآية وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان لأن قد الذين أحسنوا للذين أحسنوا أي في أعمالهم وهذا مناسب لجعله يعني كونه يترتب على الإحسان رؤية الرب جل وعلا في الجنة قال هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة وجه الحضور هذه الدرجة الأولى من درجتي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كأنه حاضر فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه المراقبة ولذلك قال على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون وذلك جزاء لحالهم في الدنيا ما هو حالهم في الدنيا قال هو تراكم الران على قلوبهم فقلوبهم محجوبه عن الله عز وجل في الدنيا والجزاء من دنس العمل لذا من جنس العمل كما انهم حجبوا قلوبهم بسببهم لانهم تعاطوا السبب لما حجبوا قلوبهم عن الله عز وجل وتراكم عليها الران في الدنيا الجزاء من جنس العمل كذلك حجبهم عن رؤيته جل وعلا كذلك المؤمنون لما كان كانت قلوبهم مبصرة لله عز وجل إما على جهة الحضور أو المراقبة كان جزاء ذلك أن, يرون أن يروا ربهم جل وعلا في, في الآخرة وذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة فأن نرجب رحم الله تعالى يرى تعلينا في الآية للذين أحسنوا الحسن وزيادة أن الزيادة هنا رؤية الرب جل وعلا في الجنة إنما كانت لأنهم رأوا بقلوبهم الخالق جل وعلا من معنى أنهم رأوا الطريق الموصن إليه إما من جهة الحضور وإما من جهة المراقبة ولذلك علق الحكم على الإحسان للذين أحسنوا أي بلغوا الغاية في تحقيق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حقيقة الإحسان هو بلغ الغاية في تحقيق شرطي العبادة ما هم شرط العبادة؟ كل عبادة لا تصح إلا بتحقيق شرطي الإخلاص والمتابعة لو قيل ما هو الإحسان نقول الإحسان هو أن تبلغ الغاية في الإخلاص والإحسان أن تبلغ الغاية في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فكلما وقعت العبادة على وجه أتم في الإخلاص والمتابعة حقق الإحسان في ذلك في تلك العبادة وإن كان هذا ديدنه في كل العبادات فهو محسن على جهة الإجمال وأما دلالة السنة على إثبات الرؤية فهي متواترة فقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحامة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنآة فلا خلاف بين سلف الصالح في إثبات الرؤية وأورد المصنف هنا حديث جرير من عبد الله البجري وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته قال ابن قدام حديث صحيح متفق عليه حديث صحيح متفق عليه من حديث جريف ابن عبد الله البجل قال كن جلوسا واختصره المصنف قال كن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربعة, أربعة عشرة وقال إنكم سترون ربكم عيانا عيانا يعني بالعين معاينة كما ترون هذا القمر كما ترون هذا القمر لا تضامون تضامون تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي بعض ألفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر هذا الحديث الذي أورده المصنف هو حديث جريم عبد الله البجري وفي الصحيحين عن أبي فريرة رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة هذا نص واضح بين سؤال وجوان لأن السابق يحتمل أنه إخبار وعلى التنزل لو قيل بأنه يحتمل التأويل لكان له شيء يعني من التنزل وإلى لا, لا يحتمل التأويل لكن لو تمسك متمسك بذلك قد يناقش أما هذا النص الذي أورده في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدري قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب قالوا لا يا رسول الله قال إنكم ترونه كذلك هذا جواب السؤال إنكم ترونه كذلك يعني كما ترون القمر لا يكون ثم ضيم ولا مضارة كما سيأتي بتسير النص كذلك ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون حجاب حينئذ لا يقع مضارة ولا يقع مضامة فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلا عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فأجاب قال إنكم ترونه كذلك حينئذ لا يمكن تأويله هذا النص لا يمكن تأويله ولذلك كما ذكرنا أن دلالة هذه النصوص على إثبات الرؤية على قطعية الدلالة قطعية بمعنى أنها لا تحتمل التأويل وإذا كان كذلك فمن لم يثبت مدلول النص القطعي الدال بالدلالة قطعية يعتبر مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك اعتبر كافرا مرتدا كما هو مذهب الإمام أحمد وابن خزيمة رحمه الله تعالى إذ غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتم قال يحيى بن معين عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية كلها صحاح وقال أحمد والأحاديث التي رويت عن نبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم صحيحا وأسانيدها غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله يرى فيه في الآخرة إذا سبعة عشر حديثا هذا متواتر وقال ما قيل إنه متواتر من حيث العدد مختلف فيه أربعة وما زاد عليه يكاد يكون متفق عليه ما زاد عليه عشر فما زاد هذا يكاد أن يكون متفق عليه هذا الذي اختاره السيطر رحمه وتعالى في ألفيته أنه محصور في في العشرة حين يجب عشر حديثا مع نصوص القرآن الواضحة البينة مع دلالة هذه النصوص الدلالة القطعية التي لا تحتمل التأويل لا يكوننا في الرؤية إلا مكذبا لهذه النصوص أما شرح الحديث الذي أراده المصنف فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون إنكم خطاب لمن؟ للمؤمنين خطاب لي للمؤمنين وإن كان العصر في الخطابات الموجهة من الشارع إنما هي العمو إنما هي العمو لكن لما كانت هذه الرؤية لما كانت هذه الرؤية جزاء وثوابا على عمل صالح يعني اختص به المؤمنون حينئذ اختص الخطاب بالمؤمنين وإذا العاصر مرجع عند الاصوليين أن الخطاب في الشرع يعم المؤمنين الموحدين والكفار ولذلك الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون به بعصولها أقيم الصلاة هذا عام يشمل الموحد المسلم والكافر آت الزكاة كذلك عام يشمل الموحد المسلم ويشمل الكافر وأما في مثل هذا النص سيخص بدلالة الآية السابقة وجوه يومئذ أي وجوه المؤمنين على الأرائك ينظرون هذا الخطاب في شأن الأبرار كذلك هنا إنكم الخطاب ليه للمؤمنين. سترون السين للتحقيق وفيه تأكيد الوعد وتحقيق الأمر لأن الحرف الزائد الدال على معنى يفيد التأكيد والتاكيد هو دلالته على تحقيق الأمر ووقوعه وتخلص المضارع من الحال إلى الاستقبال سترونه إذن ليس في الدنيا ليس الحاء لأن كما سبق إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إذن الآن لن تروا لن, لن تروا ولذلك النسخة الموجودة هنا إنكم ترون ربكم هذا خطأ إنما هي بالسين إذن تخلص المضارع من الحال للإستقبال فيسين الاستقبال سترون, سترون أي رؤية بصرية والمخاطب بذلك كما سبق المؤمنون فالكفار محجوبون عن رؤيته كما قال تعالى في الآية السابقة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قوله كما كاف هذه للتشبيه كما الكاف للتشبيه وما هذه مصدرية وما المصدرية أول مع ما بعدها بمصدر كأنه قال كرؤيتكم, كرؤيتكم حينئذ لما كانت الكاف للتشبيه ودخلت على المصدر المؤول مما وما بعدها حينئذ صار التشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء كما ترون القمر الله عز وجل ليس كمثله شيء فليس التشبيهنا للمرأي بالمرأي وإنما للرؤية بالرؤية وهذا شأنه واضح كما ترون, ربك كما ترون القمر أو هذا القمر ليلة البدري وهذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر رؤية بصرية رؤيتنا للقمر رؤية بصرية ليست معنوية وليست بالقلب التفكر والتأمل وإنما ندركها بماذا بأبصارنا بالعينين اذا بالمعاينه وهنا شبه الرؤية بالرؤيا فتكون حينئذ الرؤيه بصليه وما في قوله كما ترون مصدريه فما ذكر ما هو سابقا مع ما بعدها بمصدرين والتقدير كرؤيتكم القمر فان تشبيه حينئذ للرؤيه بالرؤيا وليس للمرء بالمرء لان الله تعالى ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا ولا نظير وقوله ليلة البدري أي ليلة إبداره لكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر الصنف أسقط هذه جملة موجودة في حديث جريب وكذلك في حديث أبي هريرة ليلة البدري أي ليلة إبداره والقمر, والقمر انما يكون قمرا أو يسمى قمرا بعد ثلاث من الشهر إلى آخر الشهر يسمى قمرا لبياضه والبدر هو القمر ليلة كماله وهو المنتلئ النور منتلئ نورا وهي ليلة الرابعة عشر والخامسة عشر من الشهر إذن هذا النص كما ترون القمر فيه تحقيق للرؤية ونفي المجاز الذي يظنه المعطنة فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية لماذا؟ لأنه شبه رؤيتنا لله عز وجل يوم القيامة برؤية القمر رؤيه القمر معنوية أو حسية حسيه حينئذ الاصر في المشبه والمشبه به استواء الحكم الاصر في المشبه والمشبه به استواء الحكم فكما نرى القمر رؤيه حقيقيه بالابصار وهي شيء حسي كذلك نرى ربنا جل وعلا يوم القيامة في الجنة أو في العرصات رؤيه حقيقيه بالابصار ليس بشيء معنوي حينئذ التاويل بان المراد به مجاز هذا باطل باطل من الجهتين أولا إجماع السلف على إثبات الرؤية حينيذ لو احتمل المجاد نقول هذا مدفوع والقريل الدفع وحملوا على الحقيقة إجماع السلف على أن الرؤية ثابتة وهي حقيقية ثانيا دعوى المجاد لو تلزلنا نقول لا تصح في هذا المقام لماذا لأن التشبيه هنا تشبيه لشيء قد يقال بأنه محتمل للمعنى والحس شبهه بشيء حسي والأصل السواء مشبه مشبه به في التشبيه قوله لا تظامون لا تظامون في رؤيته بضم التاء ت تضام وتخفيف الميم تضامون تضامون أي لا يلحقكم ضيم لا تضامون في رؤيته أي لا يلحقكم ضيم والضيم هو الظلم ضيم المراد به الظل والمعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤياه فيظلمه بمنعه اياه لانه كما هو الشان في الدنيا مثلا إذا أراد الناس أن يتراؤوا شيئا قد يكون فيه شيء من القفاء قد يحشر بعضهم بعضا كذلك هل هذا حاصل في رؤية الرب جل وعلا نبي صنبين أنه لا لأن القمر الكل يرى مهما ازدحم الناس ومهما اجتمعوا ومهما كان فيهم الطويل والقصير والنحيف والسمين الكل لو رفع رأسه لرأى القمر دون أن يظلم بعضهم بعضا وأن يحجب بعضهم بعضا كذلك قال نفسه لا تضامون أي لا يظلم بعضكم بعضا في منع صاحبه من الرؤية واضحون هذا؟ ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية من حيث إفادة أن الرؤية حسية وهي حقيقية ومن حيث إفادة أن الرب جل وعلا يرى في العلوم كما أن القمر يرا في, في العلوم كذلك لا يحصل الضيم الذي نفاه بقوله لا تضامون اذا لا يلحقكم ضيم اي لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤيه فيظلمه بمنعه ايا لأن كل واحد يراه لا تضامون وروي بفتح التاء وبضمها وبتجديد الميم لا تظالمون بتجديد الميم لا تظالمون لا تظالمون بفتح التاء وضمها مع شد المين من التضام والازدحام كما ينضم بعضكم إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال مثلا لأن الشيء الخفي ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه تعال أريه كذا فينضم إليه هذا في شأن الحس موجود بين الناس ولما شبه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مدركا بين الناس جاءت هذه الاحتياطات فلا يفسر بأنه إذا رأى ربه والمؤمنون كثر هلئذن قد يزاحم بعضهم بعضا قد يضر بعضهم بعضا إلى خيره أو قد يكون تم الشيء خفيا لا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن يرى ربه كما هو في الشأن الخفي كالهلال في الدنيا يعني أنكم ترون ربكم رؤية محققة كل منكم يراه في مكانه كل منكم يراه في في مكانه ويروى لا تضارون ليس بالميم وإنما بالرأة لا تضارون, تضارون بالتخطيب والتشديد كذلك لكن بالرأة دون, دون الميم فالمعنى لا يلحقكم ضرر لأن كل انسان نراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنين والراحة يعني لا يترتب على كثرة من يرى الرب جل وعلا لا يترتب فيه شيء من الضرر أو أذية بعضهم ببعضهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وآئمة الإسلام وآئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصال عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة في في الظهيرة فثبوت النصوص هنا قطعي فثبوت النصوص هنا قطعي ثبوت قطعي لماذا لأن القرآن قطعي كما جاء في الآية السابقة آية واحدة تكفي في إثبات هذا الحكم الشرعي وهي قول تعالى وجوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسن الحسن والزيادة فسر النبي صلى بالنظر إلى وجه الرب جل وعلا هتان الآيتان تكفيان في إثبات هذه الرؤية وثبوت القرآن قطعي والدلال هنا للإجماء عليها قطعية والنص هل نرى ربنا يوم القيامة إنكم ترونه كذلك كما في حديث أبي هرائب الصحيحي دل على أن التأويل ممتنع إذن الثبوت قطعي والدلالة قطعية يعني لا تحتمل التأويل البتا ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر مرتد لأن الأدلة قطعية والثبوت لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لم يقل بالرؤية فهو جهمي من لم يقل بالرؤية فهو جهمي والجهمية كفار بإجمع السلف جهمية كفار بإجمع السلف هذه الفرقة التي أجمع السلف على كفرها بخلاف المعتزلة والأشاعرة ففي تكفيره ما خلاف والأكثر على تكفير المعتزلة والأكثر على عدم تكفير الأشعر وبكل قيم يعني تكفير الأشعر محفوظ عن بعض السلف خاصة أنهم قالوا بأن قرآن مخلوق وبإنكار علو الذات وهذا كفر في ذاته وكذلك الرؤية عندهم بأنهم يرون الله تعالى لا في جهة على كل قال الإمام أحمد من لم يقل بالرؤية فهو جهمي وقال أبو داود سمعت الإمام أحمد الإمام أحمد يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر من قال الله لا يرى في الاخره فهو كافر يعني مرتد كفر اكبى وقال رحم الله تعالى من زعم أن الله لا يرى في الاخره فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله امره مستتاب فان تاب والا قتل يعني كفرا ردا من بدل دينه فاقتلوه وهذا النص وارد بين فقال ابن خزيمه رحمه الله تعالى صحاب كتاب التوحيد مشهور الذي يسميه بعض المبتدعه كتاب الشرك لانه اثبت فيه صفات قال ابن خزيمه رحمه الله تعالى ان المؤمنين يرون ربهم وخالقهم يوم المعاد ومن انكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين من انكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين وقوله في عقل الحديث السابق حديث جليل فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة فجر قبل الغروب هي صلاة تعصر هذا فيه بيان على أفضلية هاتين الصلاتين وأن لهما أثرا في ثبوت هذا الثواب العظيم أو رؤية الرب جل وحوه إلا لما خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحديث يتحدث عن رؤية الرب جل وعلا في الجنة ثم يقول فإن استطعتم ألا تغلبوا إلى آخرين دل على أن هذا أو هاتين الصلاتين لهما أثر كبير في حصول هذا الثوى معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتين الصبح والعصر لأن هذا الغالب الناس صلاة الصبح يشغلون عنها بالنوع وصلاة العصر كذلك بالراحة والإخلاد إلىه طعامه ونحوه فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين وأن المحافظ عليهما حقيق بأن يرى ربه يوم القيامة قال بعض العلماء ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعة صلاة أفضل الطاعة وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ملائكة تأتي في صلاة الفجر ملائكة تأتي في صلاة العصر ورفع الأعمال وغير ذلك فهما أفضل الصلوات فناسب أن يجاز عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولا شك أن العصر أفضل من الفجر لأن الصلاة الوصة لأنها الصلاة الوصة التي خصها الله تعالى بالأمر بالمحافظة عليه بعد التعميم حيث قال سبحانه حافظوا على الصلوات خمسة كلها قلوا الصلاة الوسطى وهي العصر كما جاء تفسيره في الصحيح المسلم تم خلاف طويل عليم في تفسير الصلاة الوسطى والصحيح أنها عصر لثبوت السنة بذلك والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري من صلى البردين دخل الجنة وهم الفجر والعصر إذن هاتان الصلاتان لهما المحافظة عليهما لهما أثر كبير في ترتب الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق أو تحقق ماذا؟ الرؤية للرب جل وعلا لأنه فضل فضل عظيم إذن والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة قال المصنف والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة يعني في العرصات وفي الجنة العرصات جمع عرصة أو عرصة ومراد بها الفناء الواسع والمراد بها ما قبل الدخول للجنة أو النار وهي المحل البحر النشور والبعش وكذلك الحساب كله يسمى بالعرصات كل ما يكون بعد خروج من القبور إلى دخول الجنة يسمى بالعرصات يرون ربهم في الآخرة رؤية حقيقية عيانا بأرصالهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونهم كما مر معنا في الزيارة والتكريم وفي إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا تكون الرؤية في الجنة خاصة بالمؤمنين تكون الرؤية في الجنة خاصة بالمؤمنين فمنهم من ينظر إلى الله تعالى بكرة وعشية ومنهم من يزوره ويراه في مثل يوم الجمعة ويسمى يوم المزيد وأما في الموقف فيراه المؤمنون ومن معهم ممن يظهر الإيمان, ممن يظهر الإيمان. وأما الكفار ففي خناب منهم من أثبت ومنهم من نفى لكن رؤيتهم إن ثبتت رؤيتهم لله عز وجل ليست رؤية لذة ونعيم وسرور وإنما رؤية, رؤية ألم وحسرة وما يترتب على ذلك من فقدان هذا النعيم العظيم لكن ظاهر النص السابق كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة وهذا يشمل عرصات ويشمل ما بعدهم باب أولى أو دخول النار لأنه لا نصيب لهم في في الجنة وأما من يظهر الإيمان فجاء في الصحيحين في حديث طويل وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل فيقول ماذا تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول انا ربكم فإذا رأوه خروا سجدا ثم ذكر أن المنافق, أن المنافق الذي كان يسجد رياء لا يستطيع السجود هذا دل على أنهم يرى ربه ثم يسجد المؤمنون ويبقى هو لا يتمكن من من السجود كما جاء في الصحيائي حديث سعيد الخدري وأبي هريرة وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين يعني في في العرصات والحديث السابق دل على أن المؤمنين ومن معهم ممن يظهر الإيمان يرون ربهم وهذا النص الذي في أفراد مسلم من حديث جابر وهو قوله إن الله يتجلى للمؤمنين يعني في العرصات وليس المراد به في في الجنة وقال في خاتمة الفصل المصنف هنا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئ فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير وهذا تشبيه مراد به في النص الذي ذكره هو حديث جليل بن عبد الله بجري للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئ لأن بعض من نفى الرؤية قال هذا فيه تشبيه كيف يرى ربه مثل قمر الله عزيزي يكون مثل لا هذا غباء في الفهم ليس هذا المراد إنما المراد في لسان العرب أنه شبه الرؤية بالرؤية لأننا نضيف هذه النصوص مع القاعدة العامة التي يجب وضعها بجوار كل نص فإذا قرأت بل يداه موسوطتان لا يأتي بذينك اليد التي تعرفها من نفسك وإنما تقرأ بل يداه موسوطتان وتضع بجوارها ليس كمثله شيء إذن أي فهم يتباعد بالذهن لأن فيه مشابهة أو فيه تمثيل هذا منفي بهذا النص حينيذن دلالة النص من الكتاب والسنة وكذلك دلالة العقل بل الفطرة على أن التباين والمفاصلة حاصلة بين الخالق والمخلوق فإذا دل ذلك على أن الذات ليست كالذات الصفات تابعة للذات حينيذن فرق بينه الصفات الصفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق حينئذ هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لأن كاف حرف تشبيه دخل على الرؤية ولم يشبه المرء للرؤية بالرؤية أي أنها حقيقية لا التباس فيها ولا توهم كما أنهم لا يشكون في رؤية القمر فإن الله تعالى لا شبيه له ولا ولا نظير ثم قال المصنف رحيم الله تعالى بعدما انتهى من التلام عن الرؤية قال من الله تعالى أنه الفعال لما يريد أنه جل وعلا فعال لما يريد هذا شروع منه فيما يتعلق بمبحث القدر والقضاء والإيمان به وهذا كذلك متعلق به بصفات الرب جل وعلا لأن القضاء والقدر فعل الله وإذا كان فعلا لله فهو صفة منه من صفاته ولذلك هو متعلق بتوحيد الربوبية هو متعلق بتوحيد الربوبية فرد من, من أفراده كونه قدر علم سابقا ثم كتب ثم شاء ثم فعل كل هذا متعلق به ليس متعلق بتوحيد الألوهية إنما بتوحيد الربوبية إذن قوله هو من صفات الله أي الفعلية لأن الصفات كما سمق صفات ذاتية وصفات فعلية ومرض به هنا الصفات أو بها الصفات والقدر بالفتح والسكون قدر وقدر لغة مصدر قدرت الشيئة إذا أحط بمقداره قدرت الشيئة كما تقدر الثوب بالذرع مثلا إذا أحط بمقداره أي تقدير قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر بقدر وقال فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون والقضاء إذن القدر هو التقدير هو هو التقديم والقضاء في اللغة هو الحكم هو هو الحكم ولذلك يفسر الحكم عند الاصليين بالقضاء لأن القضاء هو الحكم, والحكم هو هو القضاء فكل منهما بمعنى, بمعنى واحد والقضاء والقدر هل هما في الشرع بمعنى واحد أو بينهما خلاف ابن قيم رحمه الله تعالى يميل لأن القضاء هو القدر والقدر هو القضاء و وذهب بعض إلى التفريق قال هما مما يقال فيه إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا كالاسلام والايمان والمسكين والفقير حينهت إن إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا فهما متب多 و IF اجتمعا و مترادفان IF افترقا حينهت على القاعدة السابقة إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا فإذا قيل هذا قدر الله دخل فيه قضاء حكمه هذا قدر الله فإن دخل فيه الحكم لأنه أفرد هذه الكلمة وهي القدر ولم يذكر معها القضاء فإن دخل القضاء فيه في القدر وأما إذا ذكر كل واحد منهما افترقا حدا التقدير هو ما قدره الله تعالى في الازل أن يكون بخلقه تقدير السابق تقدير السابق يعني ما يسبق وقوع المقدور الذي يسبقه قبل أن يخلق هذا يسمى قدرا سمى والقضاء إذا وقع وجد يعني خلق حينئذ يسمى قضاء فالقضاء سابق والقدر لاحق لأنه لا قضاء إلا بقدره بمعنى يقدره الله عز وجل أولا فيكتبه في اللوح المحفور ويشاءه ثم يخلقه فإذا خلقه صار قضاء صار, صار قضاء إذن القدر ما يسبق وقوع المقدور فإذا وقع وقضيه سمي قضاء والقضاء ما قضى الله به وحكمه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو نحو ذلك وعلى هذا يكون التقدير سابقا وعرف بعضهم القدر بقوله هو تعلق علم الله وإرادته آزلا بالكائنات قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره الله آزلا أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته وهو الذي ذكرناه سابقا من التقدير السابق على القلق والإيمان بالقدر واجب حكمه الوجوه حكمه الوجوب ومرتبته في الدين أنه أحد أصول الإيمان الستة أحد أصول الإيمان الستة المذكورة بحديث جبريل وغيره حين قال سائل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشروه هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر خيره وشره فمن لم يؤمن به لم يأتي بالإيمان لأن الإيمان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصولة الست حينئذ نقول لا يتأكد ولا يتحقق الإيمان إلا بها مجتمعا وأما أن يؤمن ببعض ولا يؤمن بآخر كمن لا يؤمن بشيء وأجمع عليها أهل السنة والجماعة ولم يخال في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك ولذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح مسلم والذي نفسه بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم سدل بالحديث المذكور حديث جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مروه عمر خطاب رضي الله تعالى إذن والذي نفسه بيده لو كان لأحدهم مثل أحد, ذهب مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن إذن لا يقبل الله منهم الصدقة حتى يؤمن به بالقدر ولا يقبل الله منه الصدقة لماذا؟ لانتفاع الإيمان كذلك وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إذن لكفره لا يقبل الله عز وجل منه ولو أنفق مثل أحد ذهبا فجعل الإيمان بالقدر سادس الأصول فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله ألبس وقال ابن قيم رحمه الله تعالى بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر قال رحمه الله تعالى وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلق من التوحيد من لم يؤمن بالقدر فقد انسلق من التوحيد ولبس جلباب الشرك ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله لأن العقيدة واحدة والرسل مجمعون عليها وقال طاووس رحمه الله أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر يعني ليس الأمر أنف كما يدعيه القدرية الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد خلقه لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع فقبل أن يقع لا يعلمه الله هؤلاء كفار لأنهم أنكروا العلم السابق الأزلي وقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة وقال أيها بالسختياني أدركت الناس. وما كلامهم إلا أنقضى وقدر يعني ليس كلامهم إلا قولهم أنقضى وقدر يعني الله عز وجل وفي صحيح مسلم عن طاوس أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر وسمعت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العلز والكيس حتى الكسل لو كسر الإنسان أو فتر هذا كله مكتوب قد علمه الله عز وجل في علمه السابق إذن مسألة الإمام القضاء والقدر مجمع عليها كما قال طاووس أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر كل شيء يعني موجود وخلق أو بقدر يعني بتقدير سابق يشمل العلم الأزلي والكتاب والمشيء ثم بعد ذلك ووقوعه قال المصنف رحمه ومن صفات الله تعالى أنه الفعال أي من صفات الله تعالى الفعلية قيدها لماذا لأن القدر فعل الله عز وجل قدر فعل الله عز وجل هلppyaciones قيده بالفعلية ومن صفات الله تعالى Agilalifعلiy أنه أي جل وعلا فعل لما يريد كما قال سبحانه فعال لما يريد قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي مهما أراد, فعله. مهما أراد فعله الذي أراده جل وعلا لا يمنعه عنه شيء البت من المخلوقات لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وطهره وحكمته وعدله إذن فعال لما يريد وإن جاءت الصيغة هنا المراد بها جاء صيغة المبالغة لكن ليس مراد بها المبالغة يعني وقوع الشيء على جهة تكثير له دون حقيقة له فلان علامة مثلا قد لا يكون علامة فلان صوام مثلا قد لا يكون صواما ولكن الصفة هنا وإن سميت في لسان عرب الصلاح النحاة صيغة مبالغة لكن لا يفهم منها المبالغة التي تكون في شأن البشر وإنما المراد بها كثرة الأحاد كثيرة جدا لا نهاية لها اين نفعال لما يريد اراده الله عز وجل لا نهاية لها اذا فعله التابع للإرادة لا نهايه له لا لا نهايه له. لا يكون شيء الا بارادته مصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضا في هذه المسائل المتعلقه بمراتب القدر الاربعه فتجمع عليها السنه والجماعه ولكنه اتى بعبارات مترادفه وبعضه يدخل في بعض وتكلف في بعض السجعات ولو ذكرها هكذا صراحة أن كان أولى ولكن نسير على ما ذكره ثم بعد ذلك نذكر مراتب الأربعة لا يكون شيء إلا بإرادته أي لا يوجد شيء من المخلوقات إلا بإرادته ومشيئته حينئذ لا يوجد مخلوق لم يخلقه الله عز وجل لأنه لا يكون فيه شيء إلا بإرادته يعني لا يوجد شيء على هذه البسيطة سواء كانوا في السماوات أو, أو في الأرض لا يكون شيء إلا بإرادته يعني لا يوجد ولا يقع من حركة أو سكون أو فعل أو حياة أو موت أو تغيير أو إيجاد أو إعدام أو تبدير إلا بإرادته جل وعلا الله خالق لكل شيء إذن فهو الخالق لكل شيء جل وعلا ثم قال رحمه الله تعالى ولا يخرج شيء عن مشيئته هي في معنى الجملة السابقة لا يكون شيء إلا بإرادته إذا كان كذلك نتيجة لا يخرج شيء عن إرادته يعني لا يخرج شيء مخلوق عن إرادته جل وعلا التي تحصل بها أو يحصل بها الخلق معناه لا يوجد مخلوق والله عز وجل لم يخلقه هذا لا وجود لهم وهذا فيه بيان لكمان تصرفه جل وعلا وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يخرج عن إرادته شيء البت ثم قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره كذلك في معنى الجملة السابقة والتقدير والتدبير بمعنى واحد تقدير يعني قدره قبل أن يوجد والتدبير بمعنى أنه دبره قبل أن يهد فهم معنى بمعنى واحد أي لا يحدث في الوجود من حركة ولا سكون إلا بعد أن يريده الله إرادة خلق وتقدير فلا أحد من الخلق له قدرة أن يتغلب على إرادة الله عز وجل ويخرج عن مشيئته وكل ما حدث أو سيحدث من قول أو فعل فقد علمه الله عز وجل وعلمه الأزل الذي يعبر عنه بعلم القديم وقدر حدوثه فلم يصدر إلا بعد تدبيره وتكوينه كما نصع على ذلك المصنف رحمه الله تعالى ولا محيد عن القدر المقدوم ولا محيدة أي لا مفر ولا محيص لأحد عن المقدر فإذا كتب الله عز وجل على المخلوق على العبد شيئا يرى أنه يضره في ظنه فإنئذ لا يمكن أن يفر عن هذا المقدوم ولا يمكن أن يحيص عنه ولا أن يحيد عنه البتة أي لا مفر ولا محيص لأحد عن المقدر والمكتوب عليه, عن المقدر المكتوب عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض فلا يتعد ما جرى به القلم في أم الكتاب البتة كل ما كتبه الله عز وجل وهو واقع ولا محالة ولا يتجاوزوا ما خط في اللوح المصطور أو اللوح المحفوظ اللوح المصطور هو اللوح المحفوظ المذكور في القرآن قد كتب الله فيه مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم قال أراد ما العالم فعلوه وفي بعض المسаг أراد ما العباد فعلوه وهذه أولى أراد ما العباد فعلوه فما من فعل واقع في العالم إلا وقد أراده الله تعالى كونا كما سيأتي بمعنى أن الإرادة نوعا إرادة كونية وهي مرادفة للمشيئة وإرادة شرعية وهي مرادفة للمحبة حينئذ إذا قيل بأنه لا يوجد شيء على وجه البسيطة إلا وقد أراده الله عز وجل نقول كونا لماذا؟ لأنه وجد الكفر والله لا يحب الكفر والوجود الفسق والعصيان والله لا يحب الفسق ولا العصى كيف يوجد على هذه على هذه البسيطه ما لا يحبه الله هل هذا هو هل هذا خارج عن ارادته الجواب لا ليس خارجا عن ارادته لأن هذا الفسق وهذا الكفر مخلوق واذا كان مخلوقا ليس عندنا خالق الا الله عز وجل الله خالقه لكن هل هو محب له راضيا عنه الجواب لا حينئذ أراده كونا بأن يقع في الكون لحكم يعلمها هو جل وعلا ولم يرده شرعا يعني لم يحبه ولم يرضى به إذن أراد ما العالم فاعلوه أو ما العبادة فاعلوه والمعنى واحد والإرادة هنا كونية بمعنى المشيعة وهو معنى قوله فيما يأتي خلق الخلق وأفعاله فأفعال العباد مخلوقا قال تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ أَيْ وَعَمَلَكُمْ فَمَا هُنَ مَصْدَرِيهِ حَيْلِينَ تُؤَوَّلُوا مَعَمَا بَعْدَهِ بِمَصْدَرِينَ وَلَوْ عَصَمَهُمْ لَمَا خَالَفُوهُ يعني لو أراد الله عز وجل من خلق أن لا يعصوه لما عصوه كذلك لأنه لا يقع إلا ما أراده فإذا أراد منهم مقوع المعصية وقعت المعصية وإذا أراد منهم أن لا يخالفوا وأن لا يعصوا كذلك وقع إذن لا معقب لحكمه ولا راد لما أراده الله عز وجل ولو عصمهم جل وعلا أي منعهم لما خالفوه ولو شاء الله أن يطيعوه جميعا لأطاعو كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكنه ما شاء بدليل وقوع الكفر وإذن وشرط والطاعه ماخوذه من طاع يطوع وهي موافقه الامر وكل قربة طاعه ولا عكس كل قربة طاعه ولا عكس لان القربه فيها النيه فما لم ينوي قربة ليست بقربه ولا يلزم من نفي القربه ان تكون طاعه بل هي طاعه لكنها ليست بقربه اذا قد يكون العمل من العبد من المسلم طاعه ولا يسمى قربا لعدم النيه لعدم النيه مثل ماذا؟ مثل لو أنفق على زوجته وأولاده نفق واجبا قد لا ينوي القربة ينسى حينئذ نقول هذه طاعة لأنه لا يأسى لكن هل هي قربة يثاب عليها؟ لا لا يثاب عليه إلا إذا نوى الامتشال حينئذ إذا أنفق على أهله وزوجه وأهل بيته من طعام وكسوة دون صرف ولا تبذير لا يثاب على ذلك البت إلا إذا نوى أنه أنفق طاعة لله عز وجل بمعنى أنه استحضر ثواب الله تعالى وأما إذا لم يستحضر فلا لا يثاب عليها البت وكم يفرط الناس فيه في مثل هذه المواضع إذن الطاعة موافقة الأمر وكل قربة طاعة ولا عكس والمخالفة هي المعصية وهي ضد الطاعة وهي الذنب والإثم ألفاظ مترادفة والمعصية هي مخالفة الأمر ثم قال المصنف رحمه وتعالى وقدر أرزاقهم وأجالهم قدر أي الله عز وجل أرزاقهم وأجالهم الأرزاق جمع رزق وهو لغة أو لغة الحظ والنصير وهو لغة الحظ والنصير وشرعا هو ما ينفع من حلال وحراب كل ما يأكله العبد ويتقوم به سواء كان حلالا أو حراما يسمى رزقا, يسمى رزقا. ولا يختص الرزق بالحلال كما ادعاه بعض أهل البدع لأنه يلزم منه أنه من عاش على الحرام أن الله تعالى لم لم يرزقه والله عز وجل قال والله خلق, والله خلق كل دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة هذا من أعلى صياغ العمور كل دابة ويدخل فيها الإنسان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تكفر الله عز وجل برزقها حينئذ الرزق هو ما يقوم به البداء يعني الذي يعيش به فقد يعيش بحلال وقد يعيش به بحرام إذن مدام أنه وصل إليه الرزق وأكل وشرب حينئذ نسمى رزقا والله رازقه وحينئذ نقول الرزق ما ينفع وما يضر يعني لا يختص أو لا يختص به بالحلال دون الحرام قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه كما في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رسول رب العالمين يعني جبرايل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها والله عز وجل قدر الأرزاق بأن لزيد من الناس كذا من الرزق لن يموت إلا وقد استكمل هذا الرزق فلا يخاف الإنسان على نفسه من أن يموت جوعا لذلك لا يموت الإنسان جوعا سلا يموت جوعا أبدا ولا عطشا لماذا؟ لأن هذا الرزق الذي هو طعام مثلا قد انتهى فإذا انتهى حين إذن صار سببا في الموت وليس الموت نتيجة للجوع نفسه يعني لذاته وإنما لكون الرزق قد انتهى وقطع عنه ولذلك قال نفت في روعه أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها رواه البزار بمعنى أنه لا يموت ويبقى شيء لم يأته البتة وفي حديثه المسعود المتفق عليه قال ثم يرسل أو فيرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الحديث والآجال أي أن الله تعالى قد علم رزقهم وأجله قبل خلقه وإيجاده يعني علم كم سيعيش من المدة قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله يعني أطل في عمره وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصومة لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبل كان خيرا أو أفضل بمعنى أن هذا الذي يستفيد منه الإنسان فيه في الدعاء أما آط العمري قل هذا ليس فيه ممدحة من حيث الأصل إلا ما رتب على الأسباب كصلة الرحم نحو ذلك حيث علم الله عز وجل بأنه سيصل رحم رحمه والثواب المترتب على صلة الرحم منه أنه يطيل في. حينئذ علم الخالق جل وعلا قبل خلقه قبل أن يقدر له الأجل أنه سيصل رحمه حينئذ رتب عليه الأجل إلى غير ذلك من الأدلة الدال على أن الميت مات بعد استفاء أجله واستكمال رزقه سواء مات حتف أنفه أو مات بالقاتله إذا قتل حينئذ لا نقول بأنه قد قطعت عليه الحياة وأنه لا وأنه قد استعدل عليه قبل أوانه قل هذا كله مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة لأن من مات حتف أنفه أو مات بالقتل إنما مات لانتهاء أجله والسكمال رزقه ولو كان طفلا صغيرا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يهدي من يشاء بحكمته كما أنه يضل من يشاء بعدله كما نص عليه في الآية الأخيرة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد إيرادة كونية أن يضله يجعل صدره ضيقا حرزا الذي يهدي هو الله عز وجل والذي يضل هو الله عز وجل فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم ناتي على ذكر المراتب الأربعة كما ذكرنا نكملها بعده صلاة بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين